بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو مذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمتت وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أخطتت لأي يوم أجلت ليوم الفقل وما أدراك ما يوم الفقل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 ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأتقيناكم ماء أنفراتا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 لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقفر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤمنون لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فان كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين